One night. قالوا نعم الذين يصدون عن سبيل الله وارئ الانام في رجعوني عرفونا كرلا وَلَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ وَإِذَا صُعِفَتْ أَذَصَارُهُمْ I'm, اشتركوا في القناة o oh. men